بوك تو اونو چوليش تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون تعطل السيّارة تعطل السيّارة شاب تحكي كاتحير پيترول بامب كو اين توجد اقرب محطه وقود أين توجد اقرب محطه وقود عمر تاير فيته معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر اپني کي تاير هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار أحتاج عدة لترات ديزل أحتاج عدة لترات ديزل أمر كاتح بيترول نيل ليس معي بنزين بالمرة ليس معي بنزين بالمرة أبنار كاتح كي هل لديك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ আমি কোথা يمكنني أن اتصل بالتليفون؟ اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ amar dori diye gari পরিষেবা চাই احتاج لخدمه سحب سياره احتاج لخدمه سحب عن كراج تصليح ابحث عن كراج تصليح لقد وقع حادث سيارة لقد وقع حادث سياره شاب থেকে কাছে يوجد أقرب تليفون اين يوجد اقرب تليفون আপনার কাছে هل معك جوال خلوي هل معك جوال আমাদের সাহায্য نحتاج إلى, نحتاج إلى مساعدة داكتر كي داكون؟ اتصل, اتصل بطبيب بوليش داكون اتصل بالشرطة اتصل بالشرطة اونو جرحو كوري افنار كاغوج بطر داك رخصتك من فضلك رخصك من فضلك أنقره كوري أفنر لائسنس داكان رخصة القيادة من فضلك رخصك القيادة من فضلك أنقره كوري أفنر غارير كاغوطش بطر رخصة السيارة من فضلك رخصة السيارة من فضلك.